قال في جوفه وما جعل أزواجكم الله يتظاهرون منهم أمماتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم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 وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا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 ولا نصير. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحَّة عليكم.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 وَإِذَا أَتَى الْأَحْزَابُ يَدْعُونَ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُوا فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَن أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا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 وأغرثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتم تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلاً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 ما من يأتي منك نب فاحشة مبينة يضعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير.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 İnne Müslüman ve Müslüman ve Mümin ve Mümin ve Kanıt ve Kanıt ve Saadık ve Saadık Ta'birat ve al-kaşi'in, ve al-kaşi'na ve al-kaşi'at ve al-mutassadik'in ve al-mutassadik'at ve al-sa'im'in ve al kaşina Sıramat ve Hafizin Fırjehüm ve Hafizat ve دا الله لهم مغفرة واجرا عظيما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 وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَد ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا وَإِذَا أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتك الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس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 ve kanamur Allah mafgula, ma kan alen Allah fi al-ladin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 وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ آذَى أَحَدًا مِنَ الرِّجَالِكُمْ وَلَا كَانَ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النور كان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا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 يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من ذات ان تعتدونغا فمتعوه وسرحوه سراحا لَنَالَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورًا وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ أَبْنَاتِ عِمِّكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِ هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا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 قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمان Sürjü, man teşa'u min hun ve tuwi ilayk man teşa' ve man ibta'ıttan min man ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن Ve Allah sen ne söyleyebilecek var. Ve Allahそれで jos gave al pericми. Ayrı�っていう bir katı. scores stripoquine eşleştir. دَلَّ بِي مِن أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُ لَإِنَّمَا مَلَكَتْ يمينك وكان الله على كل شيء يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤمنوا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 Stehi min kum, Allah la yestehi وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابًا أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً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 La duna ha alayhinn fi abaihinn Ola abnâihinn Ola ikhwanihinn Ola abnâi ikhwanihinn وَلَا la aznai وَلَا ve la aznai aqawatin ve مَا مَلَكَتْ ve Ve takin Allah. İnna Allah, şeyin şehid. İnna Allah ve malaikatlar Nabi, ya ay yehl dinler, manu لِنَ الله وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ الله فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ minati bıgirim aktısbu, fakadı ihtimalubuhtanım ve ithmamubina. Ya ayıh Nabi, kıl azwajık ve bannatık yudni ala ing min jalabibin zalika adna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 لا الام ينتقم المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنوري انك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا Yas'aluk annais uranı sığa'ti Kul innama ilmuhu ha inda allah Wama yudriyika lعل الساعة İnna Allah laa al-kafirīna wa aadlhum saeera, khalidīna fiya abda, la yedūn walīya, wa la يَوْمَ تُقَلَّبُوا وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَكُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ وَقَالُوا رَبَّهُ Rabbana, inna a'ta'nasadetana ve kuma raaana, fa azdulun Feyni min al-ğabab ve و الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذنوا ''Yâ أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً'' ''Yuslih lakum a'ma lakum wa yagfir وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَد فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ تامات و الأرض و الجبال فأبينا يحمينا و أشفقنا منها إنه كان ظلوما